كَتَبَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِنْ فَاقِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَىٰ وذي وَالْيَتَامَىٰ اسكينوا وقولوا للناس حسنه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقرركم وانتم تشهدون ثم انتم هاؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم الاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تامنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي الا خزي في الحياه الدنيا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 وكم مستكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلز بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما ي من يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما ان الله بغيا ان ينزل الله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وليكافنين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم آمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَ والمعجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعناه فوقكم الطور فخذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ان كنتم من كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا يُرِيدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ وَالْفَسَلَتُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ غَاصِبٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ضِيقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَظْهُرِهِمْ وَرَاءَ أَظْهُرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي صير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواه السبي مَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وَقَالُوا أَيُّ الْجَنَّةِ أَحَبُّ مِنَ الْجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِرَبِّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 ادْخُلُوا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فان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 119. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 110. الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 111. يا بني إسرائيل التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدرا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 تَأْخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي أُطَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِ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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةَ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 129. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 120. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 121. قل أتحاجون